وقال ربكم ادعوني استجب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم, جهنم داخرين ي الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في معي الجميلة ورحمه اللهو لهوهم تأملوا من الكلمات الله أهل أهل هذه ألذ إلى إن يقول و إ ن ه ل ت أ ت ي على القلب أ و ق ا ت يرقص فيها طربا من قربه من الله ف أ ق و ل لو أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة في مثل هذا إ ن ه م لفي عيش طيب الله أ ك ب ر اي والله ما أ ع ظ م هذا النعيم وما أ ز ك ا ه وما أ ج م ل ه وما أ ح ل ا ه والله إ ن ن ا لا نلوم من خاف غماره أ ن يبقى متعلقا به يتحدث عنه ويهمم ه فيه ويتشبث به أ ل ا ترى أ ن النفس ت أ ن س إ ل ى بعض الناس من زوج وولد وتحب أ ن تفيض عليهم بعض الشكوى و أ ل م الجرح فكيف حين تبث ل ظ ا هذه الالام وتشكو بها عند ربك ومولاك وسيدك ومليكك و أ ن ت تخافه وترجوه وتحبه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن سر هذا التعلق والمراد ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من ل ذ ة مناجاته و ق ر ة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إ ل ي ه وتوابع ذلك من ا ل أ ح و ا ل التي هي غذاء القلوب ونعيم ا ل أ ر و ا ح و ق ر ة العين و ب ه ج ة النفوس والروح والقلب بما هو أ ع ظ م غذاء و أ ج و د ه و أ ن ف ع ه يقول بعض العباد إ ن ه لتكون لي ح ا ج ة إ ل ى الله جل جلاله ف أ س ا ل ه إ ي ا ه ا فيفتح علي من مناجاته و معرفته و التذلل له و التملق بين يديه ما أ ح ب معه أ ن يؤخر عني قضاءها و تدوم لي تلك الحال ا ر أ ي ت م يقول تمنيت حينما أ س ا ل الله جل جلاله و يفتح علي من مناجاته والتذلل ي بين يديه ويعيش جو هذه المناجاه ا ل ع ظ ي م ة يقول ما أ ج د من هذه ا ل ل ذ ة أ ت م ن ى أ ن يؤخر الله ا س ت ج ا ب ة دعائي ل أ ع ي ش هذه ا ل ل ذ ة ا ل ع ظ ي م ة في م ن ا ج ا ة الله جل جلاله و أ ت ى الملوك إ ل ي ك يرجون ا ل ن ج ا ة يرجون لطفا س ا بقد تعيني يا رب ي د ل عز ي د ل قدركا ا ح ن و إ ل ي ك وفي كل حنيني اني أ د ل إ ل ي ك في حب ي ح وفي شوق وفي ذل وفي تحزين يقول بعض العباد ادع الله, الله تعالى بلسان ا ل ذ ل ة والافتقار لا بلسان ا ل ف ص ا ح ة والانطلاق ولا تنظر إ ل ى الكلمات ولكن ت أ م ل الى ذلك و ا ن ك س ا ر ك بين يد ي الله جل جلاله إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي ما أ ح ل ى الذل لله وما أ غ ل ا ه و أ ن ت تبث إ ل ي ه أ ن ي ن ك وحنينك ترجو ما عنده وتخاف ما عندك وانت تناجيه وأنت تناديه يا رب يا رب ضاقت علي دنياي زادت علي همومي من أ ن ا د ي غيرك من أ ن ا ج ي غيرك من لي سواك من أ س ا ل غيرك يا رب رفع العباد أ ي د ي ه م عني ووقفت الدنيا ب أ س ر ه ا في وجهي وضاقت علي ا ل أ ر ض بما رحبت يا رب تخلى عني أ ح ب ا ب ي و أ ق ا ر ب ي و أ ص ح ا ب ي تقطعت حيلتهم ونفذت وسيلتهم يا أ م ل ي يا رجائي يا موئلي يا ملاذي يا ملتجئي من لي سواك يا من ن ا ت ر ض ا ه من سواك من مناجأة, مناجاه سمع الله لمن حمده لا إ ل ه إ ل ا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام ا ل م ؤ م ن ا ل م م ه ي ن ا ل ع ز ز ي ا ل ج ب ا ر ا ل م ت ك ب البارئ ر الخالق ا ل ح س ن ر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 الحي ا ل ق ي و و م ا ا ل ح د ا ل م ا ج د ا ل و ا ح د الصمد ا ل ق ا د ر ا ل م ق ت د ر ا ل م ن ت ق م ا ل الأول م ؤ خ ر المقدم ا ل آ خ ر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذي الجلال و ا ل إ ك ر ا م المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم و ا ا ر ث ر الصبور ش ي د ا ل ل إ ن ا ن س أ ل ك باسمك الطاهر الطيب المبارك ا ل أ ح ب إ ل ي ك الذي إ ذ ا دعيت به أ ج ب ت و إ ذ ا سلت ئ به أ ع ط ي ت و إ ذ ا استرحمت به رحمت و إ ذ ا استفرجت به فرجت اللهم إ ن ا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك ب أ س م ا ئ ك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أ ن تتقبل منا ختم ا ل ق ر آ ن اللهم تقبل منا ختم ا ل ق ر آ ن اللهم تقبل منا ختم ا ل ق ر آ ن جوان الخير عطاء م ت ج د د